سؤال يسال ك مبارك فيكم م ئ يسأل ي ق و ل فضيله الشيخ كثر ة ا ل آ و ن ة ا ل أ خ ي ر ة الاشتغال ب ا ش ر ط ة وكتب الردود مع اهمال لطلب العلم و إ ذ ا قام أ ح د بتوجيه الشباب وحثهم على طلب العلم يمكن أ ن يصنف من أ ت ب ا ع فلان أ و اللان فما هو الضابط في ذلك وما توجيهكم في التعامل مع هؤلاء الشباب في في نصيحة هذه المسألة مع نصيحة عامة للشباب في طلب العلم طلب مع قدمت لكم بارك الله فيكم ما يغني عن بعض ما جاء في هذا السؤال وعرفتم ما نصحتكم به من الكتب وما حذرتكم منه وعرفت لكم فيما قدمت لكم حج العلم ا ل ش ر ص والذي أ ز ي د ه هنا أ ق و ل الردود باب من أ ب و ا ب ا ل د ع و ة فيها نشر ل ل س ن ة ودفع ل ل ب د ع ة و ص ي ا ن ة ل أ ه ل ا ل س ن ة من خطا المبتدعه ولا أ ع ر ف عالما من أ ه ل ا ل س ن ة فضلا عن همه ينهى عن الردود أ ب د ا ً لا ينهون عنها نهيا مطلقه بل ينهون نهيا مقيدا ف إ ذ ا ر أ ى العالم تلامذته أ و أ ه ل بلده تركوا الفقه في ا ل ع ق ي د ة و ا ل ع ب ا د ة و ا ل م ع ا م ل ة وانصرفوا ل ل ر د و د فانه يحجر ويقول لا تنشغلوا, بردود لا تنشغلوا بالردود لأن لا تجعلوا شغلكم الشاغل لا تجعلها ش ك م ا ا ل ش فهو يريد امرين يعني هذا العالم ا ل س ل م ي وكذلك الامام من باب اولده ي ي ر من م ت ا ذ ومحبي من أ ه ل ب ل د ه وغيرهم والذين جمعت بينه وبينهم ا ل س ن ة و ا ل م ح ب ة في ذات الله ت ح ب و ا في ذات الله يريدون منهم أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل التحصيل العلمي ف أ ن ت إ ذ ا نظرت في ا ل أ ئ م ة الذين حذروا من البدع واهلها وأهل وفندوا شبه المفسدين وصانوا عاد الدين عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين و ت أ و ي ل الجاهلين وجدتهم يتكلمون بعلم لا بعاصفه لا وكذلك من ورثهم من أ ب ن ا ئ ه م و أ ح ف ا د ه م و إ خ و ا ن ه م على نفس النهج و ذ ل ك حرصا على تحقيق ما, أشار ما اخبر حرصا على تحقيق ما أ ش ا ر إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم بل أ خ ب ر به من يرد الله به خيرا ي خ ف ه في الدين قال أ ه ل العلم ومن لا يرد الله به خيرا لا ي خ ف ه في الدين هذا مفهوم الحديث وهذا ص ح ي ح و ا ل أ م ر الثاني أ ن ي أ خ ذ و ا من الردود بقدر بحيث ق فقط د ر ب لا تشغله عن ماذا عن العلم ف أ ن ت م تعلمون أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم الصلاة ا ا ل ل و س ما م ورثوا دينارا ولا درهم بل ورثوا ماذا العلم فمن أ خ ذ به أ خ ذ بحظ وافر هذا هذه وصيه نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ف إ ن من يتناول ردود ويطالعونها حصنا شرط عنده القدره على الجمع بينها وبين مسائل العلم فهذا لا يرد هذا يؤيد ويبارك له س ن ي ر ه ويشد أ س ر ه ما دام عنده ق د ر على تحصيل المسائل ا ل ع ل م ي ة دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها فهذا لا ي ه ن ك ولا يجوز من ي ف ع ل ما دام أ ن ه لم يهمل الجانب العلمي التحصيل العلمي الصوت الثاني من لا هم له في تحصيل م س ع ى ا ل ع ل م ل م ط ا ل ع ة ما يجري في ا ل س ا ح ة وفلان قال وفلان قال فعاد الذي يشدد عليه لا من باب أ ن ه ركب ب د ع ة ولكن من باب مصلحتي هو فيقال أ ن ت أ ه م ل ت م ر ا اكبر من هذا م ا م ر أ ك ب ر من هذا ف إ ذ ا ذهب العلماء الذين دفع الله بهم ا ل ب د ع و أ ه ل ه وكانوا جبالا من يرثهم إ ذ ا لم يكن لدينا علم هل يرثهم الجهال يا ابنائي هل يكره الجهال بعدهم ل ر ئ ا س ة الناس و ق ي ا د ة الناس و ق ي ا د ة الناس أ ب د ا هؤلاء يضلون ي ظ ل و ن و ي ظ ل و ن فمن هذه الناحيه نشدد على أ خ ي ن ا عادل ويقال له ا ت ق ل ه ا أ ن ت جعلت وقتك كله أ و جله في هذه الردود وكان يكفيك أ ن تعلم ب أ ن الامام إ م ف ل ن أو ا ا ل ل ع فلان رد على فلان من الناس وكشف عن حالف وهتك ش ت ر ه ما راكب هو إ يكفي ا البتعة العالم ه من وفق ي هذا يكفي و أ ن ا أ ق و ل لكم أ ن ا شخصيا والله ما ق ر أ ت كل ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله وحفظ جميع علماء ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة بالاسلام و ا ل س ن ة في ا ل ح ي ا ة وبعد الممات ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله عن سيد قطب والله ما ق ر أ ت ه كله أ ب د ا ولكن فهمته ق ر أ ت بعضه ففهمت ا ل ب ق ي س لان الشيخ ربي عندي صاحب ر ا ي ة يرفع بها لواء السنه ويدب عنها وعن أ ه ل ه ا فما رفعها ولله الحمد في وجه محارب معاد ب السنه إ ل ا عادت هذه ا ل ر ا ي ة م ن ص و ر ة م ؤ ز ر ة ق و ي ة ما لا ن ت و ل ا ع ل ا وقد فضح بها ولله الحمد أ ه ل البدع والضلال واساطيل أ ه ل البدع والضلال ف ك ث ا ن ي ان الشيخ ربي ارد على ا فلان أ و أ ن الشيخ ا ل ح م د ب ل ع ب ع الفلان او, أو. ك ث ا ن ي الصنف الثالث الصنف الثالث من لا يدري عما يجري من لا يدري عما ي ج ر ي فهذا نكون معه ونطلعه على ما واجه به علماء ا ل س ن ة اساطين الضلال و إ ئ م ه البدع حتى يكون على بصيره ولا يؤتى من غلقه هذا هو المنهج الصحيح. الصحيح بارك الله ف ي ك الله و أ ع ط ي ك م مثالا الشيخ محمد بن عتيمر رحمه الله ومن تعلمونه لما سئل عن كتب سنه كتب قال أ ن ا لا أ د ر ي عنها ما ق ر أ ت له ك ث ي ر ق ر أ ت أ و ل الامر ام كنت في الشباب و م ر ة قال كفانا فيها أ خ و ن ا الشيخ ر ب ي أ الله م ت م أ ح ا ك و آ خ ر أمره وآخر أ م ر ه قال رحمه الله لولا الورع لقلنا بكفر سيد ح د ث ن ي بهذا وانتم ق و ل و ا حدثنا عبيد الجابري عرفتم اسمه ولا لا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس ب ا ل ج ا م ع ا ل إ س ل ا م ي ة سابقا ح ف ظ الله ا ل ج ا م ع ا ل إ س ل ا م ي ة وجامع وجامعات أ ه ل ا ل إ س ل ا م وصانها من كل ب ق ر سمعتم هذا حد أنا أقول حدثني الدكتور عبد الله بن, مسلم عبد الله بن زيد المسلم من أ ه ل ع ن ي د ه بهذا الخبر ف أ ن ت م قولوا حدثنا عبيد الجابلي حدث حدثني عبد الله بن زيد المسلم وقد فهمتم الخبر هل المقصود أ ن ا انهاكم يا أ ب ن ابي عن الشيطان وامركم بالرزق فمن نهاني عن الاشتغال بالردود وترك المسائل ا ل ع ل م ي ة أ ن ا لا اشتق عليه اذا عرفت أ ن ه من أ ص ح ا ب أ ه ل السنه أ ع ر ف أ ن ه يريد نصحي ويريد أ ن ي ح ص ل أ ب و ا ب ا من العلم نعم نعم أ ه ل البدع هم الذين ينهون عن الردود ن ه ي مطلقا اتركوا الردود دعوا عنكم الردود فيها مضيع اهل الوقت وفيها م ش غ ل عن العلم ن ه ي م ط ل ق لكن اهل ا ل س ن ة لا ينهون نهيا مطلقا و إ ن قال هذه ا ل ع ب ا ر ة مطلقا في وقت لكن جل و ق ت أ و ك ث ر من و ق ت يريد هذا نعرف هذا من حاله ومقاله من هذا نعم فمثلا الشيخ بن عثيم رحمه الله حينما يقول لتلامدته و ا ل ب ل د والمسلمين لا تنشغلوا بالردود حال ما هو حاله على ا ل س ن ة يقررها ويدعو اليها ويدفع عن أ ه ل ه ا بقدر ما اوتي فلكل مقال قرينه الحال ف د ل في ا ل ح ق ي ق ة على المقال فاذا إ ذ تريدوا المراد تدلوا المقال على من ف إ قال لك إ خ و اخواني ن بناعي ي أو إ سروري قطبي أ و ت ب ل ي ل ي لا تشغلوا انفسكم بالردود إ ن هذه الردود مضيعه للوقت ومشغل عن طلب العلم عليه ماذا يريد هذا منك يريد أ ن يروج للبدع ويمهد ل ل ش ر ه ا وتضليل على س فليس فبعنا بهذا ان الناهين عن الردود صنفان من الناس صنف هم أ ه ل السنه ؤ لا ء لا ينهون عنها ل ا ي مطلقه وصنف آ خ ر هم البدع وهم الذين يطلقون و ه ل البدع ن ع ر ف نعرف ا ل خ و ا ن المسلمين نعرف التبليغيين نعرف السوريه القطبيه وهكذا نعرفهم ونعرف ا ل م ت ح س ب ة ن ع ر ف ه ف إ ذ ا كان الذي نهى عن الرزود من هؤلاء نعم هذا, هذا ليس ك... له عندي كرامه ولا مكانه أ ن ا منتم من منه لكن, من، لكن من كان من اهل ا ل س ن ة على ما أ ن ا عليه فان مراده هو مشترك من خوفكم م المراد هو ن ع